وَالْجبَلَ أَتَذاَا وَخَالَ قناكُم أَزواجَا وَجَعَنا نَومَنْكُم سُبات وَجَعَن الليلى لِباسَ وَجَعَن النَّهَا رَمعَش وَبَنَن فَوقَكُمْ سَبَ شِدَذاَا وَجَعَنا هَٰذَا وَأَنزَلنا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ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 حَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاْعِبَ أَثْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهُ رَبِّهِ مَأْوَى إِنَّا أن عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترابا